Book two. 86. 86. Costs, that's the الماضي, 2 Seår. Sit du n no fra man slips? <تصفيق> أي du عنق قد لبست اي ربطه عنق قد لبست أي biller قد اشتريت أي سياره قد اشتريت قد اشتركت بها أي جريدة قد اشتركت بها؟ من رأيت؟ من رأيت؟ من قابلت؟ من من الذي عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Wann متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ متى بدأت؟ متى بدأت؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Worfor <متا انتهيت> لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ 왜 너가 선생이 됐니? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ hvor er du kommet fra? Min ajen atæt? Min ajen atæt? Hvor er du gået hen? Illa ajen dæhæbt? Ila ajen dæhæbt? Hvor har du været? Ajen kunst? Ajen kunst? Hvem har du hjulpet? من ساعدت إلى من كتبت إلى من بيم من جاوبت, من جاوبت